هذا هو الشريط التاسع والعشرون من تفسير سورة آل عمران. ومن فائد هذه الآية أن طاعة الكفار مخالفة للإيمان. لقوله يا أيها الذين آمن فتكون طاعتهم مخالفة لكمال الإيمان. وقد تصل إلى انتفاء الإمام بالكلية من فائده أيضا أن نحرص الكفار على ذلك من أجل إيماننا وبناء عليه فإننا ننزل القاعدة السابقة أن ما علق على وصف فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف وقوته وعلى هذا فثقوا أنه كلما ازداد المؤمنون تمسكاً بدينهم ستزداد شراسة الكفار في صدهم عن دينهم عرفتم هذا؟ ما دام الوصف هو الإيمان فإنه كلما ازدادنا تمسكاً بالإيمان ازداد الكفار شراسة في صدنا عن الإيمان ومثل ذلك أيضاً الطاعة والمعصية الطاعة والماصية كلما ازداد الناس في الاقبال على الله والتمسك بهديه ازداد أهل الفسوق شراسة في القضاء على هذا هذه القوة في الطاعه طيب من فوائد هذه الآية أن من أهل الكتاب من لا يحاول إضلالنا عن دينه يأخذ من قوله إن تطيعوا فريقا من الذين أوت طيب وقد ذكرنا الآن ان أهل الكتاب بالنسبة لهذا الأمر ثلاث تقسام طيب ثم قال الله عز وجل وكيف تكفرون إلى آخر في هذه الآية من الفوائد استبعاد أن يكون المؤمن يرتد كافرا وهو يتلع عليه كتاب الله وفيه رسول وفيه وفيهم رسول والواقع شاهد بذلك ولهذا لم تحصل الردة إلا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذه الآية أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال عليهما أعظم مانع يمنع من الكفر. من, أين من قوله كيف تكفرون يعني بعيد منكم من الكفر إذا كانت تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله آيات الله تتلى علينا الآن رسوله ليس فينا هو ولكن فينا سنته فنأخذ من هذا أنه كلما تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله فإن ذلك سيكون حصا منيعا دون الكفر ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات أن القرآن الكريم آية من آيات الله لقوله آية الله ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان آية من آيات الله فإنه لا يمكن أن يأتي أحد بمثله إذ أن الآية هي التي تعين معلومها ولو أمكن أحد آياتاً من مثل القرآن ما كانت آياتاً الله ومن فوائد هذه الآية أنه ربما نقول إن القرآن آية سرعية وكذلك يتضمن آيات كونية بما أودع الله فيه من الإشارات العظيمة إلى ما في الكون من الآيات من أجل أن نجع لآيات الله تشمل الشرعية وما دلت عليه هذه الشرعية من الآيات الكونية ولا ما في شك أن الذي يتلى هو الشرعية لكن هي تضمنت آيات كونية دلت عليها مثل قوله والشمس تجري لمستقدر لها ذلك تغير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عدك العزون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلٌ من في فلك يسبحون إلى آخر إلى آيات كثيرة كونية أشار الله إليها ومثل قوله والخيل والبغال والحمير يتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون فإن هذه الآية آخر جملة فيها تشمل كل ما يمكن الركوب عليه إلى يوم القيامة ومثل قوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم عند بعض العلماء فإن قوله بجناحيه يخرج الذي يطير بالقوة مثل الطائرات الحديدية هذه فإنها ليست من الأمم التي هي أمثالنا ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على الاعتصام بالله القوله ومن يعتصن بالله فقد هدي ومن فوائدها بشارة من وفق للاعتصام بالله بأنه مهدي بأنه مهدي وهذه فرد من أفراد البشرات الكثيرة التي إذا تدبرها الإنسان حمد الله سبحانه وتعالى على نعمته أنه قد هداه وأنعم عليه ومن فوائد هذه الآية أن دين الله عز وجل دين مستقيم قوله إلى صراط مستقيم المراد به صراط الله وهو مستقيم في كل شيء إن نظرت إلى الحقوق وجدته مستقيما فيها ليس فيها ليس فيه جو فلله علينا حقوق ولأمفسنا علينا حقوق ولأهلنا علينا حقوق ولزائرنا علينا حقوق ولكل أحد حق على أحد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عامر بن عاص فأعطي كل ذي حق حقه إذن هذا عدل يعني ليس فيه جنف ولا في حق الخالق عز وجل حتى حق الخالق لا بد أن يكون لنا حقوق لا نجحف على أنفسنا ولا على من له حق علينا وهذا من استقامة هذا الدين ولكن نبهنا فيما سبق على مسألة وهي أن بعض الناس يقول إن دين الإسلام دين المساواة، وبيعنا أن هذا خطأ، بل دين الإسلام دين العدل، دين العدل، لأن أكثر ما في القرآن نفي المساواة، لا إثبات المساواة، صح؟ ها؟ قل له هل يسوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل له هل يستلعم والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور وآيات كثيرة فيها نفي الاستويانها ما يستوي هذا وهذا لكن العدل إن الله يأمر بالعدل وذكرنا أن هذه العبارة دخل فيها من قال إنه يسوي بين الرجل والمرأة وبين العالم والجاهل وبين كل إنسان وآخر مع التميز في الصفات مع الاختلاف في الصفات وتميز كل واحد من, من الآخر عن الآخر بصفاته وهذا لا شك أنه خطأ ولا يأتي الإسلام به الإسلام يأتي بالعدل أن تعطي كل ذي حق حقه ثم قال الله تعالى مبتدى درس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي بينا فيما سبق أن الله إذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على إيش على العناية والاهتمام به ثم إذا وجه الخطاب إلى المؤمنين ففيه توائد أولا الإغراء والحس كأنه قال يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم ولكونكم مؤمنين افعلوا كيت وكيت أو لا تفعلوا كذا وكذا ثانياً أن ما يذكر فهو من مقتضى الإيمان ولهذا وجه للمؤمنين ثالثاً أن المخالفة في هذا الشيء تنقص الإيمان تنقص الإيمان فانتبهوا لهذا فصار عندنا أربعة أمور تصطير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به وتوجيهه إلى المؤمنين يفيد ثلاثة, أمو... ثلاثة فوائد الإغراء الإغراء هو الحس وأن القيام بذلك من مختطى الإيمان وأن المخالفة فيه نقص في الإيمان يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وما أكثر ما أمر الله بالتقوى في كتابه في آيات كثيرة بل جعلها الله تعالى وصية لجميع الخلق ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله والتقوى مأخوذة من الوقاية ولهذا يقال إن أصلها وقوى, وقوى. مؤنث من الوقاية والوقاية اتخاذ الإنسان ما يقيه ما يقيه الذي يضره ولهذا نقول إن أجمع تفسير للتقوى أن يقال التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفضل أوامره واجتناب نواهيه هذا أجمع ما يقال وقوله عز وجل اتقوا الله حق تقاته حق هذا مفعول مطلق مفعول مطلق مبين لنوع التقوى التي أمرنا بها أي اتق الله على هذا الوجه حق تقاته ومعنى حق تقاته أن تتق الله ما استطعت لأن هذه هي التقوى التي أمرنا بها في آية أخرى فاتقوا الله ما استطعتم أي ابذلوا كل ما تستطيعون في تقوى الله ولهذا لا تظنوا أن هذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم أنها, تهونت أنها تهون التقوى لأن بعض الناس يتخذ من هذه الآية تهوينا لأمر التقوى ويقول اتقوا الله ما استطعتم والحقيقة أنها بالعكس يعني اتقوا الله بقدر ما تستطيعون ابذلوا كل الجهد فيتقوا الله عز وجل فيكون قوله حق تقاته موازيا لقوله ما استطعتم وبناء على هذا تكون الآية محكمة تكون الآية محكمة أي غير منسوخة وهذا القول هو الراجح ومقابله أن الآية منسوخة وأنها أمر بما فيه مشقة وأن المراد بتقوى الله أن يذكر فلا ينسى ويطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ولكن لدينا قاعدة مهمة جدا توجب أن لا يتسرع الإنسان في دعوى النسخ لأن دعوى النسخ ليست دعوة بسيطة فإن النسخ يتضمن إبطال حكم من الأحكام الشرعية وإبطال الحكم من الأحكام الشرعية ليس بالأمر السهل وإن كان بعض الناس بعض العلماء يتساهل وإذا عجز أن يوفق بين النصوص أو يرجح ادعى النص وهذا غلط لأنه يترتب عليه إذا حكم شرعي فنحن نقول ما دامت ما دام النص من القرآن أو السنة يمكن أن يحمل على وجه صحيح لا يعادل النصوص الأخرى هذا هو الواجب هذا هو الواجب لأننا إذا سلكنا هذا المسلك عملنا بكل النصوص بكل النصوص أما إذا قلنا أن أحدهما منسوخ فإننا نلغي نصا جاء جاء به الوحي وهذا ليس بالأمر الهيئ فالصحيح أن الآية غير منسوخة لأنها لا تخالف الآيات لا تخالف الآية هي مثل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعى والغريب أن الذين قالوا بالنصر قالوا إنها نسختها هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لكن لا لا وجه لهذا فالصحيح أن معنى حق تقاته أي بقدر ما تستطيعون وحق وحق تقاته ما أمر به عز وجل في قوله اتقوا الله ما استطعتهم. وقال ولا تموتن الا وأنتم مسلمون هذا ما يدخل تحت الخطاب ولا إلا وأنتم مسلمون يعني إلا وأنتم مسلمون لله ظاهرا وباطنا ظاهرا وباطنا والإسلام هنا يدخل فيه الإيمان يدخل فيه الإيمان وكما مر عليكم في آيات كثيرة الدعاء بأن يموت الإنسان مسلما ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وفي سورة يوسف قال أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين لكن جاء في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الميت اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان ففرق بين حال الحياة وحال الموت والجواب عن ذلك أن نقول إنما غاير النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لأن صلاح الأمة على سبيل العموم بالإسلام بالإسلام إذا حيت الأمة مسلمة انتظى ما أمرها لأن الإسلام مع نهل الإسلام انتظى ما أمرها ولم يكن فيها ما يوجب العناد والاستكبار وأم ولا ولما قال أنحيته من نهفة الإسلام صار قال ومن توفيته فتوفه على الإيمان لأن المدار عند الموت على ما في القلب لكن في هذه الآية وكذلك في الآيات الأخرى التي أشرنا إليها لم يذكر الإيمان معه فيكون الإسلام هنا شاملا للإيمان قوله وَلَا تَمُوتُنَّ إلا وَأَنْتُمْ مسلمون لا تموت إلا وأنت مسلم هذا يقتضي أن تكون مسلما من الآن لا تنتظر تقول سأسلم إذا جاء الموت تكون مسلما من الآن لماذا لأنك لا تدري متى أفجأك الموت فالآية لا تعني أن تؤخر الإسلام إلى عند الموت لأنك لا تدري بل فيها الأمر بالمبادرة بالإسلام وبالثبات عليه إلى إيش إلى الموت في هذه الآية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إشكال في قوله ولا تموتن لأننا لو أعربنا لا لقلنا إنها نافية نافية ولا لناها بالها ولا بالفاء طيب ناش ما, ما في واحد بعد ثالث يقول قول ثالث الآن عندنا قولا نافية بالفاء ناهية بالهاء ها ده يلا شك أن هناءه بالهاء ناهية ولا تموتن لأن عطف الطلب على الطلب أو لا عطف الخبر على الطلب اتقوا الله هذا طلب أمر ولا تموتون هذا طلب نهي طلب بصير النهي وعطف الطلب على الطلب أولى من عطف الخبر على الطلب طيب هي ناهية وإذا كانت ناهية يشكل علينا أن الفعل بعدها مرفوع تموت لأن النون للتوكيد فكيف كانت ناهية والفعل بعدها مفوع هذا اشكال والنون هذه موجودة التوكيد والراحة وين الحق فعل ارواح فازن ال لا عنها بالظلمه والجلال عليه انت كلام عشان ما يطوعين عين الوقت تموتن أصل بدون نهي تموتونن تموتونن كلا ولا لا طيب عملنا نقول لما جاءت للناهية حذفت نون العراب نون العراب لما حذفت نون العراب التقت الواو بالنون بالنون والنون المشددة نونان أولهما ساكن الساكن لا يمكن أن يقابل ساكناً آخر كما قال ابن مالك إن ساكنان التق يحذف ما سبق اكثر ما سبق نعم اكثر ما سبق وإن يكن ليناً فحذف واستحق، استحق نحذف الوا هنا لأنه نحروف الليل كذا حذفنا الواو، وشبقي؟ بقية الميم الموارد التي تليها الواو مضمومة تبقى الميم على ضمها والنون التوكيد تبقى على حالها تبقى على حالها فصار العراب واضح الآن صار العراب واضحا فلا ناهية تمثن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون والواو المحذوف إلى اتقاء السكنين أي شيء فاعل والنون للتوكيد طيب طيب إلا وأنتم مسلمون جملة وأنتم مسلمون حال حال من من الواو في المحذوفة في قوله ولا تموتن ثم قال تعالى وَأَتَصْمُوا بِحَبِّلِ الله جميعا هذا داخل في قوله تحت قوله يا أَيُّهَا الذين آمِنُ فهي معطوفة على اتقوا الله واعتصموا بحبل الله جميعا هنا قال اعتصموا بحبل الله وفيما سابق قال اعتصموا ومن يعتصم بالله والاعتصام بالله الاعتماد عليه والتوكل عليه والاستعانة به والاعتصام بحبله أي بشرعه فحبل الله هو شرعه وسمي شرعه حبلا لأنه موصل إليه والحبل كما تعلمون يوصل إلى المقصود فإن الإنسان إذا أراد أن يشرب من البئر أدل الدلو بماذا بالحبل بالرشا فحبل الله هو شرع الموصل إليه كما يقال حبر البئر الرشا الموصل إلى الماء ليستقي منه الساق وأضيف إلى الله عز وجل لأمري الأمر الأول أنه هو الذي وضعه سبحانه وتعالى والأمر الثاني أنه موصل إليه وقوله جميعا حال من الواف يعتصموا يعني يعتصموا كلكم لا يشد أحد عن هذا الاعتصام و و و ولا تفرقوا لا تفرقوا في إيش؟ في حبل الله كونوا جميعا تحت المظلة الشرعية لا يشذ أحد منكم ولا تفرقوا أحزابا ولا أفراد واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم اذكروا لألسنتكم واذكروا بقلوبكم الذكر بالقلب هو التذكر تذكر إنسان حتى ولو كان وحده لو كان وحده في بيته يتذكر الحال التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها اذكروا أيضا بأرسنتكم ثناء على الله بذلك وتحدثا بنعمته وذكرون نعمة الله عليكم والنعمة بمعنى العطاء والرزق وهذه النعم التي ذكر الله هنا وعمرنا أن نذكرها هي من أكبر النعم ولهذا قال إذ كنتم أعداءا هذا محل أو أو بيان هذه النعمة إذ كنتم أعداءا أي أن بعضكم عدو لبعض ولا شك أنه مع العداوة لا يمكن أن تستقيم الأمة فالعداوة التي كانت بينهم قبل الإسلام عزالها الله تعالى بالإسلام ومن ذلك ما كان بين قبائل العرب من قريش وهوازن وغيرهم وما كان بين قبائل الأنصار بين الأوس والخزرج حروب وفتن وعدوات وثأرات شيء يعني إذا قرأه الإنسان في التاريخ يقول إن من أكبر نعمة الله على العرب أن جاء بهذا الإسلام ولهذا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأنصار بذلك حين قسم غناء محنين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيما أعطى المؤلفة قلوبهم عطاء كثيرا حتى إنه يعطي للإنسان مئة ناقة فصار في قلوب بعض الأنصار شيء حتى إنهم قالوا وجد أصحابه فأعطاهم أو كلمة نحوها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يجتمعوا وأن لا يدخل معهم أحد اجتمعوا فجاء إليهم وذكرهم بنعمة الله عز وجل عليهم وقال لهم ألم أجدكم ظلالاً فهداكم الله بي قال الله ورسوله أمن قال ألم أجدكم آلةاً فأغناكم الله بي قال الله ورسوله أمن قال أنا أجيكم متفرقين فجمعكم الله بي قال الله ورسوله أمن كلما قال شيئا وذكرهم به اعترفوا اعترفوا بأن الله ورسولهم أمن ولكنه عليه الصلاة والسلام لما ذكرهم بفضله عليهم قال لو شئتم لقلتم جئتنا طريجا فآويناك وذكر عليه الصلاة والسلام فضلهم عليه ثم فعل أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لولا الهجرة لكنتم رأى من الأنصار الأنصار شعار والناس دثار حتى جعلوا يكون وخضبوا لحاهم بدموع رضي الله عنه واغتنعوا اقتناءا كاملا الشاهد من هذا أنه ذكرهم صلوات الله وسلم عليه وسلم أنهم كانوا متفرقين فجمعهم الله به وألفهم به ولهذا يذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء فقال إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم ألف يعني جمع ومنه قولنا ألف فلان كتابا يعني جمعه. وقوله بين قلوبكم ولم يقل بينكم لأن الاعتلاف في القلوب وهذا هو الذي عليه المدار ليس المدار الاعتلاف بالأسام كم من أمة اعتلفت بأسامها لكن قلوبها متفرقة كما قال الله تعالى عن اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ولا فائدة من اجتماع الأبدان مع تفرق القلوب الفائدة باجتماع القلوب في القلوب ولو تباعدت الأبدان وكم من إنسان يكون بينك وبينه المودة والصداقه وهو بعيد منك بعيد عنك وكم من إنسان بالعكس تشعر بأنه ينافقك وأنه لا يدي لك وأنه لا يكن لك محبة ولا صداقة ومع ذلك هو كالملازم لك كملازمة الظل فالشأن كل شأن بما بماذا بالقلوب ولهذا قال سبحانه وتعالى فألف بين قلوبكم ومن الذي يستطيع أن يؤلف بين قلوب الناس الله عز وجل لا أحد يستطيع أبدا يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينه صحيح أن المال يؤلف ولهذا جعل الله تعالى للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي المؤلفة قلوبه لكن ثقوا أن ما كان مؤلفا لشيء فإنه سوف ينعدم تأليفه بإيش؟ بزوال هذا هذا الشيء وفقد هذا الشيء. لكن التأليف الذي يكون على الإيمان ومن الرحمن عز وجل هذا لا ينفصل. ولهذا قال سبحانه وتعالى فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نقبل هذا؟ يعني الدين دين مساواة نعم ولا شك انه دين عدل نعم نجد كثير يعني من العبادات انه العباد فيها مساواة وش مثل ايش الصلاة فيها مساواة بين الفقير والغني والمتلاف. لا هذا عدل هذا هذا نقول عدل والجهاد ايضا ايضا نقول عدل اصدق كل ما جاءت مساواة بحق فهي عدل واذا جاءت مساواة حق فهي جو نعم, نعم. نعم. ولا تستحق التصالح ما تس ما ما سو الناس فيها العاق العاجز عن القيام لازم هو قيام والعاجز عن استقبال قبلة لازم يستقبل قبلة يعني يكون كلهم في اتجاه واحد يعني عدل نفس الاتجاه لا نم. قد لازم الانسان القبله إذا كان عاجز تكون القبلة وراء نعم أكره بعض العلماء من قولا من أن قوله تعالى فتك مما هذا هذه الأحكام العملية وفي قول فتك الله حتى مقاتل هذا الأعمال قلبية وما يتعلق بالتوحيد قل هل هذا سليم؟ لا مهو سليم هذا حتى القلوب ما يجوز الإنسان يعني يستمر في عمل القلب لأن هذا يؤدي إلى إلى كارثة الإنسان لو استمر في الوساوس هلك مع أنه لا يأخذوا عليها لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما شكي عليه الوساوس طال فليسعد بالله ولينتهي فأمر بقطع هذه الوساوس بالسعادة بالله عز وجل وبالانتهاء نعم ما الذي أورده في قبيل تعالى وما من في العرض ولا فهمنا يقول بعض الناس إن الطائرة من هي تطير بجناحيها الجناح لا يتحرك إنما تطير بمحركاتها نعم لكن أنا قلت إن بعض الناس أقول وأنا لا أرتضي هذا القول أقول إن قوله ولا طائر يطير بجناحيه كقولهم مشى على رجليه أو بطش بيديه أو نظر بعينيه وما أشبه ذلك فهي ذكر آلث الطيران أن الطائرة هذه الحديدية فهي قد, قد يمنع للإنسان القول بنفي طيرانها في جناحها أو بجناحها لأن حقيقة تطير بجناحها أولا لا الطائرات المروحية اللي كانت النول أنا أذكرها ويمكن بعضكم يذكرها في طائرات مكتو... فيها محرك بارز محرك مروحة في نفس الجناح الأجنحة بارزة لها آذان الآن الطائرات النفاثة فيها مروحة أيضا ها لكنها من داخل من داخل نعم ها وفي الأجنحة أيضا وفي الأجنحة وفي واحد من الأخوان الطيبين الطيارين يعني كاتب تحليل على الطائرة وتركيبها يقول إنه مركب على الطائر تماما الطائر اللي خلقه الله في انحرافها يمينا أو شمالا وفي انخفاضها وفي طيرانها وقال إن الطائر إذا أراد يعني ينحل في ميسار حرك بعض الجناحين نعم وإذا أراد ينزل يكون له وضع خاص في ذيله وإذا أرد يرتفع كذلك وأن الطائرة مركبة تماما عليه ونحن نشاهد الطائرة الآن عند النزول في الجناح في جناحيها أشياء راجعة للهواء، ترفع ترتفع وعند الهبوط أيضا فيها شيء المهم أن نقول أن الطائرة في الحقيقة تطير بجناحيها. جناحها سيشكل عليها الطائرة العمودية نعم طائرة العمودية نعم هذي مرفوع جناح فقط؟ ما عنده جناح؟ لا أنا مرفوع. المروح اللي فوق. المروح اللي فوق هذا؟ هذا رافع جناح؟ من قال نص التقطار؟ نعم. فسروا. فسروا. فسروا هب يكون إنسان دائما في طاعات الله. ما يقفل عن شيء نبى. أن يذكر فلا ينسى. لا يلونها. لا يلونها. اللي في حال النوم ما ما عادنه يو يجيبونها. نعم. نعم نعم إذا جمع بين إسلام والإيمان فالإسلام أنقص من الإيمان يكون بالإستسام الظاهر وإن كان الإيمان في القلب ضعيف ويكون الإيمان ما وقر في القلب نعم وإن كان نقص إسلام فهو مؤمن بالإسلام يلك ناقص ويكون منهم من الكمل والمسلمين عندهم نقص إذا ما نقول أن الإسلام هو دين العدل وليس دين المساواة تبين بطلان شخصة من يدعي بأن الإسلام دين الديمقراطية أن الدمقراطية تقتضي التساوي بين جميع أفراد المجتمع إيه. إيه نعم نعم ما في شك لا والذين يدعون الدمقراطية هم أول من هدم الدمقراطية هل صدقوا كل الميزات للطبقة الحاكمة كل الميزات للطبقة الحاكمة أولهم الشيوعيين وأخرهم الغربيون ما في تمرضيهم نقول هذا ما في يعني حكم بالعدل غير الإسلام أبداً لكن نحن نقول بصراحة إن المسلمين لم يطبقوا الإسلام لم يطبقوا الإسلام عندهم جور وظلم وانتهاك الحقوق ما طبقوا الإسلام أبداً على سب الآن يعني مثلاً الأحداث اللي وقعت هذه أساءت للإسلام أعظم إساءة أعظم إساءة وصير الإسلام في, في في في الأحداث اللي وقعت وفيها خدمة لليهود عظيمة اليهود تدعي أن نحن المخربون نحن مخربون المفسدون في الأرض. <تصفيق> فَإِنْ يَرَوْا يَصْرُخُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ إِلٍ كَذِبٍ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُبْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يوم تخيضو جوه وتسوى عظيم الله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في بقية ما سبق من آيتي واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا قال الله تعالى وكنتم على شفا حفرة من نار فأنقذكم منها كذلك وبيل الله لكم الآيات آي آياته لعلكم تهتدون وقبل أصلاحك. أصلاحك. نعم، طيب، وقبل أن نتكلم على بقيةها نناقش فيما سبق في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا تطلع حق تقاته هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ نعم. محكمة. يعني, محكمة. يعني فيها قولان للعلماء. نعم. نعم فيها قولان للعلماء. نعم. قال بعض العلماء أنها منسوخة، في قوله تعالى لا يكفي لا نعم. ولكن الصحيح أنها. محكمة. محكمة، وأنها لا تنا في الآية المذكورة، ومشروط النص التعارض بحيث لا يمكن الجمع، تمام. طيب عبد المنعم قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما معناها هذه الجملة؟ دعائية يعني هذا من الله الزل على من المولين أن, أن لا يموت إلا على هذا الاسلام سيدي شغل كبير يا عبد الرحمن كل مرة نقول لك سيدي أقول هل الإنسان يملك نفسه عند الموت يعني لأن ولا تموتنا لو أنتم مسلمون يعني أمر في الإسلام عند الموت يعني افعلوا أسلم التي افعلوا شاكر معناه إنه إنه على إنه يجب عليهم أن يكون مسلمين دائما فإن الموت يأتي في أي لحظة ما أقتات فيكون في قلعة أسلموا عند الموت يعني هذا يستلزم أن يباتوا بالدولة والإسلامة الدولة طيب الجملة في قوله إلا وأنتم مسلمون هشام وش ما من العرب ما من العرب إلا وأنتم مسلمون بس ماهن شيء يجيب الله رزق نحن نصب على الحال نحن نصب على الحال يعني كانه قال وَلَا تَمُوتُمَّ إِلَّا مُسْلِمِيَ لكن أتى بجملة الاسمية هدالة على الثبوت وعلى السمرة طيب قولهم تعالى تصموا بحبل الله جميعا من مراد بحبل الله نعم شرع الله شرع الله لماذا سمي حبل الله لأنه موصل الله عز وجل طيب قولوا تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذا كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم ما هذه النعمة التي أمرهم الله تعالى بتذكرها النعمة هذه أنهم كانوا أعداءا قبل مجيء الإسلام فجالسنا الإسلام فألف بين قلوبهم فتأريف القلوب هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى نعم. نعم. هل تعرف شيئا مما ترى مما دل على عدواتهم؟ نعم. ما جرى بين الأوس والخزرج من الحروب الطاحنة إلى نصل حبيبنا صلى الله عليه وسلم لمجال الإسلام. يعني ذكروا أنها بقت 120 وعشرين سنة. هذا الحروب. وحروب قريش بأن مع كذلك قبائل العرب بعضها. نعم. نعم. طيب. حين قال ألف بين قلوبكم. ولم يقول بينكم. لأن التعليب في القلوب من يمكن يكون معك لك وهو وقلبه بعيد منك. والمدار كله على ائتلاف. نعم. طيب. قلوا إذا عمت الله. هل هو ذكر باللسان أو بالقلب؟ باللسان. بالقلب. بالجواب. يذكرون أنت الله عليكم إذا كنتم أعداءاً بالإسان كيف بالقلب؟ بالقلب التفكر في نبيه الله هذا حيث نعلم حيث كانوا أعداءاً ثم أعلّف بين قلوبنا وبالإسان أن يكون نعلم الله سبحانه وتعالى في المقال في المقلب. يعني مثل في المجالس يتحدثون نقول يقولنا الله ان الله أعلّف بيننا بعد أن كنا أعداء. طيب على شفاء خفرة من النار هذا قرأناها ما قرأناها طيب قال الله تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا قولوا فأصبحتم أصل الإصباح الدخول في الصباح الذي هو أول النهار لكنه يطلق أحيانا مجردا من الزمان ويراد به الصيروة أي صرتم إخوانا أي صرتم إخوانا وهذا هو هنا أصبحتم إخوانا يعني صرت إخوانا في الصباح وفي المساء وقول بنعماته ألبا هنا للسببية أي بسبب إنعامه عليكم بعد العداوة أصبحتم إخوانا يعني إخوة والأخوة في الأصل المقارنة أو القران بين نشي فكل شيء اتفق في شيء واقترنا به فهما أخوان فمعنا إخوانا أي مقترنين مؤتلفين كأنما بينكم رابطة النسب بل أعظم من رابطة النسب لأن أخوة الدين أعظم من أخوة النسب بل إن أخوة النسب تتلاشى إذا لم توجد أخوة الدين ودليل هذا أن نوح عليه الصلاة والسلام قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك, ليس من أهلك مع أنه ابنه بضعة منه لكنه ليس من أهله إنه عمل غير صالح يعني أنه عمل عملا غير صالح فهو كافر وأنت رسول فليس بينكما نسب يعني قرابه فلو عمانية أقوى رابطة من الأخوة النسبية فإذا اجتمع قوى بعضهما بعضا إذا كان أخاك من النسب وهو أيضا أخوك في الدين صار هذا أقوى وأقوى وقال أصبحتم بنعمته إخوانا وقد ظهرت هذه الأخوة فإن الصح... الأنصار رضي الله عنهم لما قدم إليهم المهاجرون صاروا يؤثرونهم في أموالهم يؤثرونهم في أموالهم يتنازل الإنسان عن ماله لأخيه المهاجرين بل ربما يتنازل عن إحدى زوجتيه له من شدة الأخوة والمحبة بينهما قال وكنتم على شفة حفرة من النار، فأنقذكم منها. كنتم أي قبل الإسلام على شفة حفرة من النار، أي على طرف، وشف الشيء طرفه، كشف البئر أي طرفها. وقال حفرة من النار أي من نار جهنم، لأنهم كانوا مشركين يعبدون الأصنام والأوثان. فهم على شفى حفرة لو ماتوا على تلك الحال لسقطوا في الحفرة لكن قبل أن يسقطوا في الحفرة أنقلهم الله بالإسلام ولله الحمد والمنه. فبين الله عز وجل هنا حالهم الاجتماعية وحالهم الدينية حالهم الاجتماعية كانوا أعداء مختلفين متفرقين. فألف بين قلوبهم وحالهم الاجتماعي الدينية أنهم على شفاء حفرة من النار ما بقي عليهم أن يتساقطوا في النار إلا أن يموتوا على كفر. ولكن الله تعالى أنقذ لهم بنعمته هذا الدين الذي قال الله فيه رحمه الله قال الله فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. على شفاء حفة من نار منها كلمة أنقذ تدل على أن هذا الشفاء كان هلك وهو كذلك فإنه لا هلك فأعظم من هلكة من كان في النار فأنقذهم الله منها إنقاذا ثم قال كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يذكره الله سبحانه وتعالى كثيرا في كتاب العزيز وهي على وهي على تقدير مثل ذلك فكذلك أي مثل ذلك ثم هي تختلف باختلاف السياق ففي مثل هذا السياق الذي نحن فيه تكون مفعولا نظليا وإن شئتم نائبة مناب المصدر لأن التقديم مثل ذلك البيان يبين الله لكم آياته مثل ذلك البيان يبين الله لكم آياته أي أن الله سبحانه أظهر آياته لنا آياته الكونية وآياته الشرعية بيان واضح ظاهر ليس فيه لبس لأن هنا لما ذكرهم حالهم الاجتماعية والدينية وهي حال ظاهرة لا تشكل عليهم جعل ذلك بياناً فقال كذلك يبين الله لكم آياته أي العلامات الدالة عليه على وحدانيته ورببيته وسلطانه وعلمه وقدرته وإذ ذلك مما تقتضيه تلك الآية لأن كل آية من آية الله تدل على معنى من معاني رببيته سبحانه وتعالى ثم قال لعلكم تهتدون لعل هنا للتعليل لعل للتعليل أي لأجل أن تهتدوا والهداية هنا شاملة لهداة التوفيق وهداة الإرشاد والتلاوة أي تهتدوا اهتداء علميا وتهتدوا اهتداء عمليا الاهتداء العلمي هو هداية الإرشاد والدلالة والاهتداء العملي هداية التوفيق لأن الإنسان بفترته كلما تبين له شيء من ازداد من آيات الله ازداد إيمانا ويقينا وعملا ذكرنا أن لعل للتعليم وهي كثيرة في القرآن بهذا المعنى وتأتي للرجاء وتأتي للإشفاق الرجاء ضد الإشفاق الإشفاق الخوف والرجاء الأمل. الأمل فإلى قلت لشخص اتق الله لعل الله استغفر الله لعل الله يغفر لك استغفر الله لعن الله أن يغفر لك هذا هذا رجع وإذا قلت لا تمشي في هذا الطريق فلعلك تهلك هذا إشفاق والتعليل أيضا معروف من السياق في هذه الآية بل فيها هاتين آيتين من أفوائد فوائد كثيرة أولا وجوبة أقوى الله حق تقاتل الأمر بذلك في قوله اتقوا الله حق تقاته ثانيا العناية والاهتمام بالتقوى من أين يأخذ من يأيوه من تصديره بالنداء تصدير هذا الأمر بالنداء ثالث أن التقوى من مقتضيات الإيمان يتجه إليه النداء إلى المؤمنين من فوائدها أيضا أن ترك التقوى من نواقص الإيمان لأنه إذا موجد الإنسان بوصف فإنه يزداد وصفه هذا بحسب زيادته في موجهة إليه ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب البقاء على الإسلام والمبادرة به لقوله ولا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون ومن فائدها أن المدار على الخاتمة نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة المدار على الخاتمة لقوله لا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون ومستق ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينهم وبينها إلا ذراء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم هزون يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله لكن الأول ورد فيه قيد والحمد لله يريح الباء ويزيل الخوف إن الرجل الذي يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار ورد هذه ورد هذا الحديث في قصة الرجل الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزات وكان شجاعاً مقدماً لا يدع شهادة ولا فاده فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل النار هذا من أهل النار أستغفر الله العظيم فعظم ذلك على الصحابة وشق عليهم كيف يكون هذا الرجل من أهل النار وهو بهذه المثابة في جهاده؟ فقال رجل والله لا ألزمنه لا ألزمنه يعني لا أصحابنه حتى عندهما عاقبة فذهب الرجل فأصابه سهم أصاب هذا الرجل الشجاع سهم فجزع فأخذ سيفه واتكع عليه حتى خرج من ظهره أعوذ بالله جعل ذاكته في صدره حتى خرج من ظهره ومات فلما أصبح الرجل غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الذي قلت قال أشهد أنك رسول الله قال أشهد أنك رسول الله قال وبما قال إن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار فعل فعلكيت وكيت ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار يعني يكون في قلبه صلى الله العافي يكون في قلبه سر خبيث يطيح به في مواضع الشدة والضيق يعني أنه يخونه تخونه سذيرته عند الموت لأن قلبه فيه شيء ولهذا يجب علي وعليكم أن نطهر قلوبنا دائماً وأبداً نغسلها ليس العبرة أن يقوم أن الإنسان يصلي أو أن يصوم إذا كان قلبه خارباً أو خريباً لأن كل إنسان يستطيع أن يصلي أحسن صلاة قل له لا لأنه عمل جوارح كل إنسان يصلي عمل جوارح لكن كلام على عمل القلب أسأل الله أن يطهر قلوبنا جميعاً الكلام على عمل القلب يحرص بارك الله فيكم على ملاحظة القلوب وإصلاحها وإخراج النفاق منها وإخراج الشك وإبعاده وإخراج الحسد والغل والحقد على المسلمين لأن كل هذه من خسال يهوب أحسد الناس وأشدهم غلما له، يهوب أن يكون في قلبك كل قن من أخلاق اليهود لا أحد يرضى بهذا الحسد من أخلاق اليهود هل ترضى بذلك؟ ما ترضى النفاق من أخلاق المنافقين ما أحد يرضى بذلك أن يكون منافقاً فالمهم احرصوا حرصاً شديداً على الصاحب قلوب لما جاء برجل كان يشرب الخمر في عادة رسول الله والسلام الله عليه وسلم ويكرر شرب الخمر فدعا عليها رجل من الصحابة سبه وقال ما أكثر ما يؤتابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعاقبه على شرب الخمر فقال أما علمت أنه يحب الله ورسوله سبحان الله شف ظهر في قلبه نفسه الأمر بالسوء تهدوه إلى أن يشرب الخمر لكن قلبه مملؤ بمحبة الله ورسوله فالمدار كله على القلب. ولذلك يجب علينا أن نحرص حرصا كثيرا على صلاح قلب لأن هذا يوجب حسن الخاتمة ولذا قلت تعالى ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون ومن فوائد هذه الآية أن الإسلام يدخل فيه الإيمان عند الإطلاق وهو كذلك الإسلام يدخل فيه الإيمان عند الإطلاق والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن توفيتهم منا فتوفهم على الإيمان على الإيمان. فالإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان، وأما عند الجمع فالإسلام عمل الجوارح والإيمان عمل القلب. كما قال بعض السلف: الإيمان سر والإسلام على فإن قال قائل ما تقولون في قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فهذا ظاهر أن الإيمان والإسلام شيء واحد مع أنهما ذكر جميعا في موضع واحد فالجواب أنه قال البيت لم يخرج كله. إنما الذي خرج المؤمنون من ال... من أهل البيت. وقصة في روض امرأة كافرة لم يخرج بها، لم يخرج بها، لكنها في البيت مسلمة لم تظهر أنها كافرة والدليل على أنها لم تظهر أنها كافرة. أن الله تعالى قال درب الله مثل الذين كفروا رأى تنوحهم رأى تلوت كانت أتعبدي من عبادنا صالحين فخانتاهما فهي لم تظهر أنها كافرة فالبيت بيت الإسلام ولهذا قال غير بيت من المسلمين لكن الإيمان ليس لأهل البيت كله ولهذا بقت الزوجة وخرج الأهل طيب فقاعدة على كل حال الآن <تصفيق> القاعدة الصحيحة أن الإسلام والإيمان يكونان مترادفين ويكونان متباينين متى يكون المتردفين إذا افترق إذا إذا ويكونان متباينين إذا اجتمع نعم قالت العرب وأمنا كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وهذا واضح على أن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام ثم قال الله تعالى وَاعتصموا بحبه الله جميعا ولا تفره من فوائد هذه الآية،, هذه الآية الكريمة وجوب الاجتماع على شرع الله يقول الجميع، ومن فوائدها وجوب التحاكم إلى شرع الله لأن لا به يقتضي أن يكون هو المحكم ومن فوائد العادة الكريمة أن الاجتماع عصمه بقوله يعتاصموا فاجتماع الأمة الإسلامية عصمة لها عصمة لها داخليا وعصمة لها خارجيا أما خارجيا فإن الأمة الإسلامية إذا اجتمعت هابه الأعداء الأعداء ورأوا أنها أمامهم كالجبال الصن التي لا استطيعون لها صعودا وإذا تفرقت تمزقت فدخل الأعداء أيضا عصمة داخلية لأنهم إذا اجتمعوا على شرع الله تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ودعوا إلى الخير وصاروا أمة واحدة كل إنسان يخشى الله في أخيه لا يعتدي عليك لا على ماله ولا على أرضه ولا على دمه لماذا؟ لأنهم هم واحدة جميع ففي الاجتماع عصمة في الداخل وعصمة في الخارج ومن فوائدها فوائد الآية تحريم التفرق تحريم التفرق ولكن ما ما ما من التفرق هنا؟ التفرق في الأقوال، تو في الأبدان، أو في القلوب. في القلوب. المدار على التفرق في القلوب في الأبدان ضروري أن يتفرق الناس. كل نيان في بيته. في الأقوال أيضا يتفرقون. وما أكثر الخلاف بين أهل العلم قديما وحديثا في المسائل. العلمية. لكن في القلوب هو الذي يجب على المسلمين أن يبعدوا التفرق بينهم في القلوب يعني هل يليه المدار ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا فتختلف قلوبكم فالمدار على القلوب إذن يحرم في هذا الآية الدنيا على تحريم التفرق في القلوب حتى لو تفرقت الأبدان أو تفرقت الأقوال، فالواجب أن القلوب لا، لا تتفرق. وما أكثر ما نعرض عليكم اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في الاجتهاد المؤدي إلى التفرقة في الأقوال، لكن القلوب واحدة، القلوب واحدة، لا تتفرق، ولا يكره بعضهم بعضا إذا خالفه في الرأي. بل إني أقول لكم كما قلت سابقا إنه ينبغي للإنسان العاقل أنه إذا خالفه أخوه في رأيه يمقتوى الدليل عنده أن يكون ذلك أدعى إلى قوة المحبة له لماذا؟ لأنه خالفه للدليل والثاني أيضا خالفه للدليل فكان ينبغي عليه أن تكون محبته أقوى لأن الرجل لم يحابني في ذات الله وإنما قدم محبة الله وأنا حينما أخالفه تقديماً لإيش لمحبة الله عز وجل فالإنسان العاقل المؤمن هو الذي لا يزيد مخالفة أخيه له في الرأي المخالفة المبنية على الشهاد إلا محبة له وتمسكاً به خلافاً لما يفعل بعض الناس الآن ومع الأسف أنهم طلبت علم إذا خالفه أخوه في الرأي مع أنه لا يعلم الصواب عنده أو عند أخيه أبغضه وكرهه وهاجره وربما يلاقيه فاسق فيسلم عليه ويلاقيه, ويلاقيه أخوه الذي خالفه في الرأي ولا يسلم عليه وما ذاك إلا من الشيطان الشيطان هو الذي يريد أن يريد أن يوقع العداوة بين المسلمين ولا سيما بين طلبة العلم حتى أن بعض بعضهم بعضًا لأن الشيطان يعلم أن الشريعة ما تقوم إلا بالعلم وبالعلماء فإذا في فيما بينهم وتقاطعوا فيما بينهم وصار بعضهم نكره البعض بعضًا بعض على الشريعة السلام أو نقول إن هدمت الشريعة. هذا الثاني إذا قلنا عليه السلام معناه سلمت وهي لم تسلم هي لم تسلم لكن الناس يقولون عليه السلام كنوع عن التوجيع والذهاب طيب يقول ومن فوائد هذه الناقة الكريمة وجوب تذكر نعمة الله وجوب تذكر نعمة الله وهذه مسألة مهمة لأن الغفلة عن تذكر النعمة يستلزم الغفلة عن الشكر صح؟ والشكر واجب تذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون فالغفلة عن تذكر النعمة موجب أو مستلزم للغفلة عن الشكر بحيث إن الإنسان لا يعترف بنعمة الله يجب أن تتذكر نعمة الله عليك كل شيء في الأمور الدينية، في الأمور الدنيوية، المالية، والجاهية، والخلطية، والأهل كل شيء. مثلا أذكر نعمة الله عليك بالعلم لأنك تعرف أن في الناس من هو جاهل جاهد، جاهد، لا تقول والله أنا إنعام الله على شيخ السامين تنيه أكبر من نعمته عليك. لا قل نعمة الله علي أكبر من نعمته على من هو دوني, دوني في العلم طيب قل اذكر نعمة الله عليك للصحة فإن من الناس بل إن كثيرا من الناس يعنوا من المرض وأنت في صحة اذكر هذه النعمة حتى لو فيك مثل المرض في عظم من أعضائك أو عيب في عظم من أعضائك فاذكر من من هو أشد من هو أشد من هو مريض بعضوين ومعيب بعيبين وهكذا أيضا أذكر نعمة الله عليك بالدين إذا أنعم الله عليك بالدين وهذا أكبر نعمة لأنه الربح في الدنيا والآخرة أذكر نعمة الله عليك بالدين في مقابل ثمن الكفاء هذا في أصل الإيمان ثم أذكر نعمة الله عليك بالسبات على الإسلام وتطبيق أحكام الإسلام حيث إنه يوجد من هو مسلم ولكن مخالف عاصي عنده فسوق إذن ذكر نعمة الله علي علينا واشب حتى نعرف قدر نعمة الله ونشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمه التي حرم منها كثير من الناس ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أكبر نعمة الله على الأمة أن يؤلف بين قلوبها لقوله نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ولا شك أن هذا من أكبر نعمة أن يؤلف الله بين قلوب ويجمع بينه يعني إذا تفرقت القلوب فسد كل شيء فتأليف القلوب من أكبر نعمة الله سبحانه وتعالى على الأمة، ومن تحتها القبيرة ومن تحتها الفخذ ومن تحتها الأخوة فإذا ألف الله تعالى بين القلوب ابدأ من الأولاد والآب إلى ما شاء الله فهذه من من أكبر النعم أما إذا تعادت القلوب فهي فبيس المجتمع مجتمع تعادت قلوبه وتنافرت وقد ذكر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة فقال تعالى لو أنفقت وهو نعم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لو كل الأرض التي في الأرض تنفقه من ذهب وفضة وثمار وزروع ومواشي وغيرها لو أنفقته عليهم ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم اللف إذن نقول إن من أكبر نعم الله على الأمة إيش؟ التأليف بين القلوب نعم ومن فوائد هذه الآية أن نتيجة التأليف أن يصبح الناس إخوانهم أن نصبحوا إخوانهم مع أخيه تماما بل قلت لكم أن الرابط الدينية أقوى من الروابط النسبية نعم ومن فرائد الآية الكريمة أنك إذا رأيت الناس متفرقين فإن هذا عنوان على شقائهم وأن النعمة سربت منهم صح لما قال أصبحتم بنعمته إخوانا فإذا لم تتحقق الأخوة والتأليف بين القلوب فإن ذلك دليل على أن النعمة سلبت منه النعمة في هذا الأمر سلبت منه ومن فوائد الآية الكريمة منة الله سبحانه وتعالى على الصحابة بالذات حيث ألف بين قلوبهم بعد أن كان أعداءا فأصبحوا إخوانا رضي الله عنهم. وهم الذين تطبق مقتضى الأخوة الحقيقية الصادقة التي بنيت على الإيمان بنيت على الإيمان لا الأخوة المبنية على القومية أو الوطنية الأخوة المبنية على القومية أو الوطنية هذه أخوة فاشلة راطلة ولا أدل على فشلها مما عليه العرب اليوم حيث كانوا يعتزون بماذا؟ بالقومية العربية ومع ذلك فشل فشل فشلا دريعاً وكذلك الوطنية اعتزاز الإنسان بوطنيته فشل لا يمكن أن يكون هناك أخوة إلا بإيش؟ في الإيمان والإسلام. الأنصار من أسفل خزرج والعرب طائفة أخرى مقابلة. هؤلاء قحطانيون وهؤلاء عدنانيون. ومع ذلك اجتمعوا على قلب واحد. فجاءهم مناس، جاءهم مناس من غيرهم، جاء صهيب من قروم، وسلمان من فارس. وبلال من الحبشة، وصاروا إخوان، صاروا إخوان لهؤلاء، فإذن نقول إن الأخوة حقيقية هي أخوة الإيمان، ولن يقوم للعرب قائمة حتى يرجعوا إلى الأخوة الإيمانية، وإلا فهم فاشلون، مهما كان، ولا ولا يمكن. أن يسعدوا ذرافر أو نصر ما دام هذا هتافنا بالقومية وما أشبههم ومن فرائد الآية الكريمة منة الله سبحانه وتعالى على أهل الخطاب الذين كتبوا بهذه الآيات حيث كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها يعني أن الله بعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم فاهتدوا به قبل أن يموتوا وإذا كان هذا نعمة على هؤلاء فهو أيضا نعمة على من بعدهم إلى يوم القيامة فأكبر نعمة ينعم الله بها الإنسان ينعم الله بها على الإنسان أن ينقذه من النار نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العقوبة إثبات العقوبة بالنار لقوله وكنتم على شفاء حفرة من النار ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى خالق لعمل العبد أن الله خالق لعمل العبد من أين توقع؟ من انقذ من انقذ لأنما لأنهم لأن الله انقذهم بعملهم فأضاف هذا الإنقاذ المبني على العمل إلى نفسه وهو كذلك وهذا ما تبعى في السنة والجماعة أن الله تعالى خالق العبد وخالق عمل العبد فالعبد ليس مستقلا بل هو مخلوق في ذاته وفي إرادته وفي عمله والله خلقكم وما تعملون أي عملكم على قول أو الذي تعملونه على قول آخر قول آخر وإذا خلق المعمول فهو خالق للعمل. للعمل لأن المعمول نتيجة العمل فالآية دالة على, <تصفيق> على أن الله خالق لأعمال العباد سواء جعلت ما مصطريه أو موصوله نعم ما نكمل ما في عسل ما في عسل ما في عسل يعني السعودية قرابة العلم مشايخ خصوصا في تأصيل هذه القاعدة لأن الأخوة يعني الأصل فيها قوة الدين نعم. وليس قوة القومية ولا الشعوبية ولا إلى آخر نعم. لكن مع الأسف الشديد يا شيخ الآن يعني في يعني في الوقت الحاضر خصوصا لأن الظروف السياسية هي التي تفرض هذه القواعد الآن نجد الآن التباقض يا شيخ يعني وصل أقصى بين شعوب المنطقة بسبب ان تجد الكويت يكره الفلسطيني الآن أو السعودي يكره اليمني يكره السوداني وكيف هذه يعني الواجب بارك الله فيكم هذه مسألة تحتاج إلى وقت طويل لكن نذكر منها ما شاء الله الواجب أن لا تتعلق الشعوب بالحكام الحكام أناس يحرصون على كراسيهم وأن لا تؤتئ فالشعوب يجب أن يسيروا ألا منهج إلا سواء من عليه الحكام أم لما ولا يجوز أبداً أن نتبع السياسة لأن السياسة تكفر شخصا اليوم وتجعله من أقوى الناس إيمانا في يوم آخر أو بالعكس بل أبلغ من ذلك أنا أذكر أن دولة من الدول كان إذا ثبت الهلال في دولة أخرى حكمت بدخول الشهر بناء على رؤية الدولة هذه فلما ساعت العلاقات قالوا ما يمكن لكل بلد هؤلاء لو يعقون القمر بأيدينا ما قبلنا هذا لا يجوز أنا أرى أن الشعوب يجب أن تسير على منهج الله سواء سرط الحكام أم لم يسيره وما لنا وله للسياسة ولا أبد في يوم من الأيام سيكون الحق إن شاء الله السائد وستذهب ها ها هذه العنصرية بين الساسة الذين ليس لهم هم في أكثر سلسة العرب اليوم إلا أن يحافظوا على مناصبهم ولذلك تجدهم يعلون أشياء هم منها بريئون ولكن بس يريدون أن بها الدعاية وإلا فهم أبعد الناس عن تحقيق ما يقولونه بل ربما صرحوا تصريحا بينا بأنهم لا يريدون هذا الذي يدعونه, يدعونه اليوم كل ذلك من أجل كسب الغوغاء كما أن على الناس أيضا أن لا ينصاعوا وراء الشعرات والدعايات والعواطف ينظروا بعين العقل لا بعين البصر لأن عند الناس بعض الناس عنده بصر ولا عنده بصيرة عنده سمع ولسه عنده عقل فالواجب أن لا تنظر بعين البصر بل بعين البصيرة ولا تنظر بسمع الأذن بل بسمع العقل وإلا فإن السياسة سوف تجتاح ولا تدري كل يوم يكون لك رأي كل يوم يكون لك متبوط فأنا أرى أن الشعوب يجب أن يكونوا كماهم مسلمون إخوة سواء كانوا من السعوديين أو اليمنيين أو العراقيين أو الشاميين أو الفلسطينيين أو المصريين أو السودانيين أو من أي شيء حتى لو جينا واحد من الملكة وهو مسلم فهو أخونه لأن الرابطة التي يجب أن تكون بين الشعوب هي الإسلام هذه الرابطة أما أهواء حكامهم فهذه إليهم ما علينا منهم يمشون ونحن نمشي في خط معاكس إذا كانوا ليسوا على شريعة الله نعم تشرب الخمر فقال الله صفحة الحديث أنه يحبه الله ورسوله فحبة الله عز وجل ورسوله فستدقي أن الإنسان يبتعد عن هذه المراسة كيف التوفيق التوفيق بسيط لأن المحبة قد يكون مع قوة الدافع يجب أن يساهل ولا ألّ هذا قد اعتاد الخمر تتيالا لم يتمك من الأقلاع عنه في أول الأمر لأن الخمر مراتب الخمر مراتب كما معروف أرضى مرات التحليل ثم التعريف ثم التحليل أو غض الصلات ثم التحريم المطلق. نعم. شفناه في بعض الشباب يكونوا في أول حياته ملتقيا لبعض المعاصي ويكون في جاهليته ثم بعد أن من الله ورسوله يجلس في مجالس فيتذكر هذه الأيام التي عص الله فيها حتى تكون فيه له فيها عبارة وحتى يعتبر أكثر. يعني يذكرها الناس لا لا هابد ما يجوز لا يعني يذكر قصة تولت لا أ... لم تولت لا أدري لكن على كل حال المعاصي اللي ذكرها لا يقوف إن أراد أن, أن يذكرها قصة الرجل كان يفعل كذا وفعل كذا ثم الله عليه بالهداية هذا طيب أما أن يذكرها ك كحديث حاصل له هذا هدك لس لسات الله عليك وَأَتَكُمُ الْكُمْ أُمَّتُ يَذُرُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَوْنَ عَلِمُونَكَ هُمُ الْمُكْرِهُونَ وَلَا مَا جَاءَهُمُ ان الشيطان يظهر قال الله عز وجل منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن من المنكر وهؤلاء هم المفلحون ما سبق مثال الكلام عليه فوائده طيب خلينا الى قوله ولتكنتم اللهم انتم مسلمين نعم. قال الله عز وجل كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهترون. من فوائد هذه الآية أن الله عز وجل بين لنا الآيات الكونية والشرعية. وجهه هذا أن آيات جمع المضاف وجمع المضاف يفيد العموم. وبيان آيات, آيات الكونية ظاهرة الشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار والأنهار وغير ذلك والشرعية كذلك ظاهرة لمن فتح الله عليه معرفة ما أنزل الله على رسله عز وجل ثم الآيات الكونية بيانها ليس مجرد أن تعرف أن هذه الآية لا يقدر على خلقها وتصريفها إلا الله فقط لكن أن تستدل بالسمن الماضية على السمن الحاضرة مثلا إهلاك الله الأمم السابقين نستدل به على أن سمة الله في الخلق واحدة فالذي أهلك الأمم السابقة بذنوبهم يهلك هذه الأمة أيضا بذنوبهم كما قال الله تعالى أولاً ما سيروا في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم جمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم ومن فوائد هذه الآية الرد على أهل البدع الذين حرفوا نصوص الكتاب والسنة إلى معان لا يدل عليها ظاهرها ووجه ذلك أننا إذا قلنا إن المراد بهذه الآيات والأحاديث خلاف الظاهر بدون بيان من الله ورسوله صارت هذه الآيات مبينة أو مبهمة أنتم تقولون هذا لأنني هو الذي أريده لأنه الذي أنا أريد أو قد تبين لكم تماماً يعني مثلا إذا قال المراد ب... بإستواء الله على عرش استي... استباؤه عليه بدون بيان من الله ورسوله نقول طيب كون الله عبد بإستواء على العرش بدل استولاء هذا بيان ولا إهام هذا إهام إذا قال المراد باليد النعمة والقوة قلنا سبحان الله كيف يعبر الله باليد عن النعمة والقوة وهو يريد النعمة والقوة بدون بيان ما هذا إلا إهام فالمهم أنه على طريقة ومنهاج أهل البدع وغيرهم أيضاً ممن يحرفون الكلمة عن مواضعه بدون بيان من الله ورسوله يكون القرآن ليس هدى ولا بيان للناس وكذلك السنة وهو خلاف هذه الآية وغيرها ومن فوائد الآية الكريمة محبة الله عز وجل هداية الخلق لأنه يبين ليهتدي الناس إذن فهو يحب من العباد أن يهتدوا ومن فائده هذه الآية الكريمة إثبات العلل في أفعال الله من أين تؤخذ من قول لعلكم لأن لعل للتعليل والحكمة من مقترى كمال الله عز وجل لأنه لولا لا الحكمة لكانت أحكامه عبثا الأحكام الكونية والشرعية كما قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق إذن فإنكار الحكمة طعم عظيم في عز وجل، والذين يقولون إن الله ليس له حكمة والعياذ بالله، وإنما فعله وأمره لمجرد المشيئة. شاء أن يكون هذا فكان، شاء أن يأمر بهذا فأمر، شاء أن ينهى عن هذا فنها. هؤلاء طاعنوا في الله أيما طاع، لأنه أصبح فعله مجرداً. عن الحكمة وإذا تجرد عن الحكمة ما بقي إلا أن يقون سفها والله عز وجل منزه عن ذلك ثم قال الله تعالى ولتكن منكم أمة وهذا مبتدى درس اليوم ولتكن منكم أمة يدعون إلى خير أناقش حين ناقشنا فيه ولا لا ها؟ ناقشنا فيها طيب قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير اللام في قوله ولتكن لام الأمر ودليل ذلك جزم الفعل بها ولتكن ولام الأمر تجزم الفعل المضارب ولتكن منكم أمة أمة طائفة يدعون إلى الخير الأمة في القرآن الكريم وردت على معان متعددة، منها الطائفة، ومنها الزمن، ومنها الإمامة، ومنها الملة، فمثالها في الطائفة هذه الآية. أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عُرِيزه. والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل وجزاك الله خيرا